إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يقشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجعر بالقول فإنه يعلم السر وأقفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لعلهم قصوا اني امنتنا ولعل اتيكم منها بقض لعل اتيكم منها بقبش او اجد على النار هدا فلما اتاها نودي ايها موسى اني انا ربك فخلعن عليك انك بالوادي المقدس طوى